يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل نعم سب العذاب على من سب الصحابه العذاب على من سب الصحابه انه من سب الصحابه او لعنه يكون كافرا مرتد واجمع العلماء اجماع ان من اتهم الصحابه بالكفر او بنفاق او طعن في عدالته او في دينين يكون كافرا مرتدا مرخ من ملة المسلمين وهرج من ملة الإسلام لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله يصر أخوانكم في منتدى أنصار حبيب المصطفى أن يقضم لكم هذه المادة وأشهد أن محمد بن عبد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصفه وسلم الإسلام الكبير وعلى الله فهذا نفسنا في صحيح إجمال مسلم رحمه الله تعالى كتاب المثال وموضع الصلاة ولا أدري أينها كنا وقتنا منهايداو فاينرداي 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 بسم الله الرحمن الرحيم تبتل من استحباب تقديم الضغر في أول وضع في غير شدة الحق في غير شدة الحق وسبق معنا في الباب الثالي قبل الإبراد يبستدى الحق والأحديث بهذا كثير صبقت معنا فإذا لم يمن من أكسد أسخاص والجو الطير ومهي يبعث عن تشوع فلا جاء يدأثير فيصلي المرطة في بداية الأرض فلحدثنا محمد من المكان أبو موسى العنس ومحمد من المشار من كلاهما أن يحيى بن القطان أن يحيى بن القطان ويحيى بن سعيد أبو سعيد الأحوال القطان ويبن مهدي عبد الرغمان بن مهدي أبو سعيد إمام في الجرح قال ابن المثنى من ابن المثنى حمد المثنى. حمد المثنى في أول إسمان حددنا يحيى بن السعيد عن شعور للحجاج أبو مستام قال حدثنا الضقم أبو مستام شعبة الخير أبو مستام قال حدثنا سماك تحضر عن جابر بن قال أبنى المهنة وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الغبر إذا ضحضت الشمس ضحضت أي زالك يعني بعد الزوال يبادل النبي عليه الصلاة للصلاة فيصلي أول وقت وهذا كما هو معنوم من أحب الأعمال بالله الصلاة على أول وقت قال وحددنا أبو باكر بن قال حددنا أبو الأحوض صلى الله عليه وسلم عن نبي إصحار من أبو إصحار السبيع الماسي بن عبد الله عمر بن عبد الله السبيعي ابو صعب قصته مشهورة لما راه اهل الفقهاء والمحدثين وهو يبكي فقيل له ما يبكي ايش اللي يدفعك انت الامام الكبير قال كبر سنّي ورقع عظمي ولم اصبح بعمل ليل الى البطر وانا يبكي على فراقه للناجات والتلاوة والقيام لأن الإنسان والشاب بقول يستطيع أن يكابل الميل وإذا كابل صنه وارق عظمه يضع نظروا كيف يعني إذا كان أبو إصحابه في شئبته يبعى في كبره يبعى في البطرة والأمراء الخاطر ومال لما كان شاباً كماناً كان أفعل بسم الله الله المشترك ومع ذلك رحم الله كان مدهنيساً يقول لي كان منتشر في الكوفة والبصرة في الكوفة البصرة تدديس كان الكثير في الكوفة البصرة بغداد معنا يكون في المدينة قريب المدينة مكة قريب وبلاد مصر كان قليل تنبيس اكثر المجالس العين كانت في الكوفة والبصرة والمغداد حيث خلافة قال عن سعيد بنوه عن خباب ابن الارض صحابي جديد قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا يعني لم يزد شكوانه فلم يشكنها أي فلم يزل شكوانها يعني صلى في أول وقت في بعض الأيام والشبس حارة والجو حار في فغنباب ألا بلكم على أن الإبراد حكم حكم الاستحباب والنجلة الإبراد لكن الحمد لله نحن الأيام في المساجد مكيفه فيها مكيفات فيها مراوح يا كذا يا كذا الصلاه وقت والله الحمد يستحب كذلك تاخير صلاه الشات اذا كان ناس يصلون في جماعه ولا شط عليهم كده بس الصدور تاخير هو الاحسن استحباب بالمعنى في الظهر والعشاء استحباب التاخير الظهر في شده الصعبه فابردوا بالصلاة وبابردوا وابردوا الظهر فإن شدة الحل من ذهنها والشيء الثاني يساطر أشياء كان النبي عليه الصلاة والسلام يرافرهم مع الصحابة الكرام كانوا ينتظرون بن قال وحدثنا أحمد ابن يونس هذا الدميم يربعه وعاول ابن السلام قال عونا أفضرنا وقال ابن يونس الضوء الظلام حدثنا زهير ابن معاول قال حددنا ابو اصحاب متى عدونا باب اصحاب نعم الليلة عن سعيد ابن ورد عن خباب انتعرفين كلام شعوبة لما قالت كفيتكم تجميس ايه شرق سلام الاعمش والطادة وابي اصحاب قال <تصفيق> عن سعيد ابن ورد عن خباب قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه الحرر والمخاضر فلم يشكينا قال زهير كنت لأبي سعاد أبي قال نعم كنت أبي تعجينها قال نعم فالأصل التعجير في السلام أصل حتى كان نبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بغلس معنى؟ قال حدثنا يحيى ابن يحيى التميم ليس هون قال حدثنا بشر عن غالب القطام عن فاكر ابن عبدالله لو عرفتموه المزنين فاكر ابن عبدالله المزنين احد اهل الكتب السيدة معنا يا من انتقاد الاتبال العباد من الساد عن انس ابن مالك من عناس الجمالكة أمو حامس خادم رسول الله عليه الصلاة صحابي الجليل قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحارة فإذا لم نستطع فإذا لم نستطع أحدنا أن يمكن جباده من الأرضين بسط ثوبه فسجد عليه إذن السجود على جزء من الثوبة ولو كان منتصلا بك علوه ويجوز السجود على كور العمان انت مكور العمان يجوز السجود عليك بعض المزارب تجد وينبس كلانصور ومؤورها من اليوم أسأل ايه ومتحرز ان يسجد على ايه شيء من كلانصور سجد النبي عليه الصلاة والسلام على الخم قطع من جين وسجد على الحصير علانة. وسجد الصحابي هذا على ثورت لا بأس بها ومبدأ على سبعة أعبار مش أنت رضا لما بتسجد ركبتاك وتعطي أقامك ولا ما بشوفت هذا ويجي استصال بشدة برد بشراب وزورب ولا لا وبخف ولا لا وبنعلي لو كان طهيرا ولا لا لا بأس طب هو شدة لو فيه شده في البال ولو في شده بال تصلف قفازات مفيش مشكله مفيش ومجعل عليهم فرق في الحث يجوز السجود على ايه كون العمامه ممكن واحد يسجود و جاي يسجود على عمامه يحصوها كده و خله لا خليه صاخد نصيبه بالسجود ذلك في التبعيث ها والشعر والعمائن درجة رجل خليه يزجد يخل نصيبه بالسجد طب ما انت فارش الأرض هين سجاد تشفحك تشفحشك لا بأس كل هذا يمنع من كونك تزجد على سبعة أعظم لأنه ممكن واحد يفكر من السبعة أعظم لابد يكشفها فيمشه في رجل بدات لا خطأ طيب احنا قلنا ايه طرد عليه الضغط ايه ومن كان معاه فاس في التفسير يشرب اللي ها هو قالوا بسم الله عز وجل تعظم ما ترش يكون مباشر تكون مباشره للارض طيب يكون خباب الارض فاذا استطاع احدنا ان يرمي جنابهته من الارض بسط طرفيه وبطنه فسجد على وجهه اذا قال سبع اعضاء خلينا نعد السبع اعضاء الجبهه على الان واحد خلاص صواب الكفان تمام لو انت مش فاهم لو اذكر مش عايز يعني مش عايز بس انصب كفيك ولا تسجد على المرفقين لا تنبسط انبساط الكف بل وقف وديك السجود على مجاب بين عضوديك وجنبيك ولا تنبسط البساط الكامل طيب الرقمتان أطراف القدمين أطراف الأصابع وتثنيها تستطبر كم كم تفعلها سكلان بالأرض وما وما تجعلش رجل على رجل بعض الناس يتكلم يوحل في رجل على رجل كلاهوك وما تفرقش باني تصف بين القدمين إلى سنة تصف واحد يفعل كده يفعل يا أحمد ها؟ ايوه تمام تتكلم بان جميل او صف قدمين صف عطبين اكذا افتحاش كده فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يصدفه عقبه لا يراوح بينهما, بينهما ولا ينفلط بينهما ويستقبل بالمغطي بلاه طيب باب استحباب التبكير بالعصر لا ما تأخيرش العصر إنما التأخير دام هي من صدات الملفقين ينتضر أحدهم إذا أصفرت السمسي قام يرصاد يضطرها الناخر قال حتى ذا أبطيب سعيد وابن جميل ابن طريق ابن عسل الله صفافيس البغلاني أبو رجاق معنا كان يرى كان أجزاء في الرأي في ذات ولكن في الأسئل في ثاني الحال أجزاء إلى علم الحبيث قال حدثنا ليت من ليت بن سعب أبو الحالة الفهمة حدثنا محمد بن روح التجيب المصري قال أخطرنا ليت عن ابن شهاب من ابن شهاب أنا عايزة سعيدة داخلنا مصطفى مصطفى لنا لا سيدة أما لا سيدة صحيح منها لا مصطفى ماذا عمود مالك مصطفى لنا لا سيدة إلا الله يسروا يلا بس لا باج الله إن شاهد الله طبعا محمد بن مصنع ابن عبيد الده بن عبد الده بن شهرن الزهري أمو بطير اتفق على جلالته وإقهانه عن أنس أثبت الناس في أنس ثلاثة لو عبد الغني فلو دين من ثلاثة وأثبت الناس في ها عندنا شورت شورت كده كان دخلت بعض ناس وخلاص بعض ناس قاعدين كلهم فدادا فدادا والعمس والقدر الزمن بربو فيها اسمه كده بن الله اكبر حسبه الناس او ثلاثه حسبه الناس الزور فدادا ثابت المبدأ هذا كلام أبي حاتم الناس مظهرك طيب هو ابن الشاب وهذا عن أنس بيروه عن أنس أولا عن الشام في الإسلام عن أنس أنه أخبرهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزل العصرة والشمس ونور التفيعات ونحايمة يعني. يعني ايه حايمة يعني مش ميتة صفراء بيضاء مطيئة في البداية الأول هذا اقول على خطأ مذهب الامام ابي حنيفه ان الامام ابي حنيفه ذهب الى ان الى أن أول وقت العصر سيرود ظل الشيء مثله ها ظل الشيء مثله هذا خطا لان لو افترضنا ان الشيء يكون مثله ظله مثله مع اضافه كي الزوال فدخلنا في الصوره الثالثه أنا أو, أو بداية صرار الشمس إنما الصحيح هو الجماهير إلى أن بداية العصر صيرون ظل الشيء مثله مثله مع إضافة إيه في الزوال طيب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من العصر والشمس مرتبعة حية يعني بيضاء لطن فيذهبوا الذاهب إلى العواني المجيدة على وارد الفرسه ومنفصخين ومن الذل فياتي العوان والشمس مرتفع يعني صلى نعمته في اول وقت العصر ولم يذكر قتيبا فياتي العوان من قتيبا اتعدنا بنت لا هذا اللي هارون بن سعيد قال عدنا قبل الوقت الوقت خلاص ها سبحان الله الخالق من الحاج المصري كبير القراء المصريين راقبه عن ابن شهاب عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمد فيه سواء قالوا حدد قال على مان أبو عبد الله إمام دار الإجراء يأبل جواب فلا الواجه السائلون نواكس الأنقال أدب الوطاري وعز سلطان القطع وهو المطاع وليس لا سلطان قال عن ابن شهاد من مشيخ الإمام مالك. عن أنس ابن مالك شوفوا الإسلام ده قيل بي من أصحر السمين يحبني يحب عن مالك عن ابن شهاب عن أنس إيش ندعي؟ إيش ندعي؟ قال كنا نصلي العصرة ثم ندعون ذائب إلى قهاء أو طباء بضم القلب أو إما بكسبته فيأتيني والشمس مرتفعتن قالوا حتى أن أيها من يحكم تميما قال فيه الإمام محمد معبر الجسر إلى بغداد بعد عبد ذات المبارك مثل يحيا ابن يحيا في الفضل والثقة والإبقاء والأكادة والنسل وأرسل كان وصى رحمه الله وصى قولا يموت إذا ماد تبعد بملابسه وتيابه إلى الإمام عم. ففعلا أرسلوا بملابسه إلى الإمام عم. قال جرأت على مالك عن ابن الشهاب عن آنس ابن مالك قال قد نصل للعصر ثم يذهب بالتالي الى ظهرا فتهيم الشمس مرتفعه من سيعلم الشمس مرتفعه عبد السلام والشمس مرتفعه الرفع اول حال واول حال شمس خبر يرفع ومرتبع خضر والجملة من المبتدى وخضر في المحلة رفض خير. في محل من نصب حال خليك معنا جريك إذن والشمس مرتبع جملة من مبتدى وخضر في المحلة نصب حال فلو حدث أنا يحيى بن يحيان التميمي ليس أول قالت شوفوا كثيرا ما يروي الإيمان مسلم عن يحيى بن يحيان الميمي زكريا قال قراته على مالك عن اسحاق بن عبد الله النبي طوفه انتوا عارفين عبد الله عبد الله ده الذي ولد في الليله المباركه ومغرس الليل المبارك. أموه ابو ابو طوفه النبي عليه الصلاه والسلام لما ولد عبد الله حنكه وبارك عليه لما كبر عبد الله تزوج وولد رزق من الأولاد تسعة كلهم يحملوا القرآن من هؤلاء تسعة إسحاق الذي بينهم إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلق عن أنز بن مالك قال يكون نصلي العصر ثم يخرج إنسان إلى بني عمر ابن عون فيجدون نصلي العصر يعني هم متأخرين شوية والنبي عليه الصلاه والسلام كان يبك في اول الوقت قالوا حدثنا يحيى ابن ايوب لو عرفتمه ها محمد يوم المقابل ومحمد بن الصباح وكتيبه وابن حجر علي بن حجر قال قال حدثنا اسماعيل بن جارف عن صابر عن العلامه عبد الرحمن فأنه دخل على أنس بن مالك داريه بالبصر حين انصرف من الظهر وداروا من جنب فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فكنا لو إنما انصرفنا استعمل الظهر قال فصنوا العصر يعني ايه المرات التبكير بصلاة العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرطف الشمس حتى إذا كانت بين قرمي الشيطان قام فنقرها أربعا لا يبطل الله فيه إلا الطريق قال وحدتنا منصور لديه مزحف على كل حال هناك وقت فضيل العصر هناك وقت مكروه العصر الذي يفعله من المكروه هناك وقت ضرورة فإن الإنسان ضاق عليه بعضل من الأعضار حتى ما بقي له من وضع العصر إلا ركعة قبل ما غيب الشمس وإذا صلها من فقد أدرك الصباح لكن هذا في حالة الضرورة من حرب وخوف ونحوها قال وحدثنا منصور بن أبي مزاح قال حدثنا عبدالله بن المبارك أبو عبد الرحمن إمام دار الهجرة ما رأيكم عبدالله بن المبارك المرزي الذي جمع القصار الحميد الفقه الحجة المذقن المحدث الفطير المجاهد الجواد الكريم العالم, العالم فرصان من بلاد مرض اذا صار عبد الله من مر وليلة فقد صار منها نوروه وجماله اذا ذكر الاحبار في كل بلزد فهم انجموا فيها وانتهي لانه من يسمع الابيان؟ أبو سكيان من يسمع نبيان؟ عند أبي سكيان غيره من من هو منه في المنطقة عند أخينا يونس قريب منه في المنطقة عند من الخرس إذا صار عبد الله من مرو من, من فقد صار من مرو ليلته فقد صار من الوالن فقد صار منها نورها وجمالها إذا ذكر الاحبار في كل بلدته فهم يمدون فيها وان الذ يلا يلا ما ماني سامع الابيات اصحاب قبر لطش إذا صار عرش الله من موهول ليلة فصار منها موهوها وجمالوها إذا رجلت الأحضار تبطي بلدة فهم أنجون فيها وأنجون فيها جميل من يقرأ الأبيات أخرى خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني بغنات خلفتها بالليل سحرا لم أرها فبي فعالي منها كيان كياني أهلي وعرسي وإخواني تركتوني وجدت نحوك من تلك المفازات من يخلوها ها عليك يا سنة خلقت عرسي يوم السيء اللاكية يا ابن المبارد تبكيني برميات خلقتها صحرا في النوم لم ارهت بالليل خلا بالليل تبي فؤالي منها شبكيات اهلي وعرسي وصبياني رفضتهم وسرد نحوك في تلك المساجات سنة. في تلك المساجات اخاف الله قطاع الطريق به بها وما بها, بها من نور حياتي مستوقذات بها رقص مشوهه اقاض قاولتها ثورتها ثورتها في كل ساعه اجلس انا كل يوم ساعه بكره انخفض انخفض ورجع للمصدر نفسه نعم نعم انخفضك الا بالعشيات يا ان مرئى انون بجسكم عَنَّا وَإِلَّا رَمِيْنَاكُمْ بِأَذِيَاتِ شمين؟ لَا تُبْجُرُوْنَا فَإِنَّا مَعْشَرٌ صَوْرٌ صُوْرٌ صُوْرٌ وَلَيْسَ نَرْجُوْ سِوَى رَبَّ السَّمَوَالِ سامنك رجعت إلى الجرحة تعليق ولا أشيء؟ اوه رجعت إلى الجرحة تعليق ولا أشيء؟ طرف الله أكبر الله تعيش مصدر الجرحة تعليق الجزء الأول كان صحانا كما قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابي بكر بن عثمان ان سعد بن, بن حليق على تمد ابو امامه مساء يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الله اكبر ومخرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم كان في هناك تاخير في بني اميه تاخير الصلاه فقلت يا عم انا الصلاه التي صليتها هل العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معنا كان هذا في أول عهد عمر بن عبد العزيز ثم تمسك بالتبكير بالصلاة في أول وقت قال حدد العمر بن سوال العامل ومحمد بن سلم المراد وعمد النعيس الفاظ المطالبة قال العمر ال... أخضرنا الطالبة أخضراني حددتها بله ابن واحد وقال اخضرني عمرو ابن الحالب عن يزيد بن نبي حبيب والمصري اول من تلز بالناس في مصر بالتعليم الاحكام الحلال والحرام وكان قبله الناس يقصون يعني ما واحد قصصا ان ابو بسر ابن السعد العنصاري عن حفص ابن عبيد الله عن الاس بن مالك انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر فلما بسره اتاه الوضع من بني سلمنا ودان يستلم رسول الله اننا نريد ان ننهر جزلا ونحن نحب ان تحضرنا الصامع على بالفعل هذا يختلف من موسم لموسم موسم فيه النهار طويل وموسم فيه النهار قصير بيختلف ممكن انت ما عصر ومغرب في بعض المواسم النهار طويل تعمل أشياء كثيرة جدا وفي بعضها الوقت ضيئ النهار قصير والوقت ضيئ فيختلف هذا من الموسم من فصل إلى فصل قال فلما انصرف أتى رجل الله سلم فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنه ونحن نحب أن, نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معنا فوجدنا الجزور لن ننحر فنحرر ثم قطعة ثم طبخة منها ثم أكلها قبل أن تغيب الشرس لو واحد منهم هيعمل هذا في هذه الأيام ربما يصلي العشر لسه ما خلص ولا طبخ ولا شير بملك ولا يفتش أصلا هم كانوا ناس مشيطين أصلا وهذا الشيء العيناء بعمل وصنع كان الصبي الصغير يمسك الشار يعني يضبحها ويصنخها ويجيب لك لحمة منها ضيج وشير بملك منه في وقت ضيق جدا الوضاع الوضاع الوضاع الوضاع, الوضاع متعودين عن هذا السن احنا اليوم عسان هيتبح الجزور الكبير ده والطويل العريق ايه بتناه كيف سيعطيها هذي بده يحتار. وكيف سانحرها ومن الذي سيسلحها من الذي سيفصل ويشفي ويجزئ ثم تطبخ بدا ثم يشرب منها ملك من حييني بقى خد لك نص بيوق لسه ما لا شوف ده صندل عاصي ولحم والجزر قائم حي كده فحروم سنقومه قسموه طبخوا منه شربوا منه وقبل البغي نخلص فالله عليه هذا الجبر جيل نشاط وهمة في كل المجالات الخيرية التي ترضي الله سبحانه الله نعم قال وقال المرالي حددنا بلوقع عن ابن لايعة وعمر ابن الحاج في هذا الحديث قال حددنا محمد ابن مغران الواسع قال حددنا وليد ابن مصر ابن مصر صاحب تنديس تسوي قال حددنا الأوزاع عن أبن نجاشي قال سبعت رافع ابن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسامين ثم تطبخ فنأكل لعمة نضيجة قبل غريب الشمس هل يقول لكم على ايه على أنه بكر بسراط العصر قال حدثنا إسحاق من إبراهيم قال أكبرنا عيسى بن وشعيب بن إسحاق بن نصر قال حدثنا الأوزاع قال حدثنا الأوزاع من الأوزاع يقول آه. أبو عمر عبر الرحمن من عمر الأوزاع قاضي بيروت ومفر بهذا الإسناق غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقفتنا نصلي معه باب الطريق من كفوية العصر كان من واحد يشغل عن صلاة العصر مع صفقة مع تجارة مع موعد وقال وحددنا يحيى بيحيى قال قرأت على مالك عن نافر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تموت صلاه العصر كانما موتر اهله وما له اي خسئ و فقد فقد اهله ما رسول الله ابو الاعظم قال وحدثنا وذكرنا بشيء انتم عندكم حديث الاخرى انترك صلاه العصر فقد حابط عمله قال لو حدثنا وبكرنا بالشيد وعمر الله قال حدثنا سبيان عن الزمري عن سالم عن أبي قال عمر يبلغ منه يعني ايه يرفعه وقال أبوك للربعة قالوا حدثنا هارون بن سعيد والله أبونا وقال حدثنا بن أبي قال أخبرنا عمر بن الحالب عن ابن سيامل عن سالم تعب الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر من فاتته فاتته العصر فكانما غدره له وماله قال حدثنا ابو اسام عن هشام عن محمد بن عن, عن علي عبيده عمرو سلمان صاحب علي عن علي قال لما كان يوم الاحزاب قال رسول الله يعني الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا الله قبولهم بيوتهم كما حفزونا وشغلونا عن الصلوات الوسطى حتى غابت الشمس طبعا العلماء يختلفوا في تعيين من هي الصلاه الوسطى واحسن دليل واقوى دليل هو هذا في تعيين ان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر لذلك الدراسه على طال كثير لكن الصحيح ان الصلاه الاخرى هي صلاه العصر حافظوا على الصلاوات والصلاة الاصر وقوموا لله والدين قال وحدثنا محمد بن البقر من قدم قال وحدثنا يحر بن سعيد قال وحدثنا اسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعدم بن سليمان جميعا عني شاب بهذا الإسلام بلق التمير لمن قال الصلاة الاصر هي صلاة العصر قال وحدثنا محمد بن المثاني ومحمد بن بشار طالب من, من الناس من قال الصلاة الوسطى هي الصلاة الفاسس لأن ركعتين بين الاربع وبين الثلاث لا يوجد الجلال ولا يوجد ركعتين ومنهم قال هي الصلاة الظهر معنا ومنهم قال غير ذلك والأصحب هذا معنا صح النبي عليه الصلاة والسلام في تعيينه واكد الله سبحانه وتعالى على صلاه على صلاه الوسط صلاه العصر بكثره الانشغال عنها كانت الاسواق بما مضى تعقد بعد صلاه العصر تعقد بعد صلاه العصر فكان من السائلون عن الاصواف وبجارات عن صلاه العصر قال وحدثنا محمد بن مزنه ومحمد بن بشار قال ابن مزنه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الشعبي قال سمعت قتازة يحدث عن ابي حسان عن عبيدا عن علي فالقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب وهذا حديث المتفق عليه سهلون عن صلاة الوسطى عن صلاة الوسطى حتى آغت الشمس ملأ الله امورهم نارا او بيوتهم او بطونهم سك شعبة في البيوت والبطوة قال او حددنا محمد بن مكان قال او حددنا علي عن سعيد عن قتالة من سعيد يحوث سعيد ابن أبي عروبة كما حديث قتالة كما يحبر أهدنا قلوا الله حرورا إذا سعيد عن قتالة فسعيد هو ابن أبي لا شك ولا ري قال قال عن سعيد قتل بهذا الإسناد وقال بيوتهم وظهورهم ولم يش جمع بين الأمرين بيوته القول قال وحدثناه أبو بكر بن أبي الشيخ وزهير بن هار والحديث هذا فيه أيضا في الدلال لأن السنة والجماعة في التقالي أن في القبر عذابا ونعبا قال وحدثناه أبو بكر بن أبي وزهير النحر قال حددنا وكي عن شعبة عن الحكم حكب نعتيبة عن يحيا من جزار عن علي قالوا حددنا عبيد الله بن معاذ والله ظلاء وقال حددنا أبي قال حددنا شعبة الحكم عن يحيا سمع علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ووقعهم على فردة من فرد الخندقي شغلون عن الصلاة الوسطى قد غربت شمسهم الله طبورهم وبيوتهم أوطال طبورهم وبيوتهم نارا قالوا حتى دنا أبو بكر بن أبي شيبة بن هربو أبو كريب قالوا حتى دنا أبو معويه. عن الأعمس عن مصري بن صبيح عن شتير بن شكل عن علمه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة المسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وكبورهم نارا ثم صلاة بين العشاء بين المغرب والعشاء المقصود بين وقت المغرب ووقت العشاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتد عندما قضى صلاة العصر فصلى العصر أولا ثم المغرب قال وحددنا عون ابن سلام الكفر قال أخبرنا محمد بن طلحة أليان عن زبيل عن مرة وعن عبد الله قال حبث المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى حمضت السمس وصفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوابهم وقبورهم نار وقال عاش الله أجوابهم وقبورهم نار قال وحددنا يحد يحد تميل قال قرأت على مالك عن زيد الناس عن القعقاء بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن ألت بلاء مصحفة وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى قال ولما بلغتها أذنت أخبرتهم وإن بأتها فأملت علي حافظه عن الصلوات والصلاة الوسطى وصلاق العصر وقوموا لله قانتين هذا ليس بقراءة معتبرة معتبرة ولكنه صحي في التفسير والبياد لا بس وما بالفكر لا بس قالت من رسول الله صلى الله عليه قال حدث لأسحاب بن عباري من قال حدث لأيها ابن أس قال حدث لأيها ابن أس قال حدث لأيها ابن عن البراء بن عزق قال نزلت هذه الآية حفظه على الصلاة وصلاة العصر فقرعناها ما شاء الله ثم نسقه الله فنزلت حافظه على الصلاة والصلاة والصلاة فقال رجع كان جانسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر تفسير والبيانة فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسقه الله والله قال مسلم من ذلك قل بقى وقال بسلمه تلميذ ابن المسلم ورواه الاشدعي عن شفيان التول عن الاسعود ابن القيس عن شقيق ابن عقبة عن الضلاء ابن عازم قال فقرأناها مع النبي عليه الصلاة والسلام زمانا بمثل حديث فضيل ابن المنظم قال وحددنا ابو رسال اسماعي ملك ابن عبد الواحي ومحمد ابن البتن المعاذ ابن الشام قال ابو غسان حدثنا معاذ بن قال حدثني ابي عن يحيى بن كثير اليماني ابو نصر كان يدلس ويرسل والذي قال ان الشيطان عم رحمه جسمين قال حدثنا ابو سلمة عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب يوم الخندق كانت الخندق في عام في الخامس من الهجره على فالحديديه بالسادس من الهجن وفتح مكة متى؟ ثامن من الهجن على كل حال الشيخ وحيد عبدالسلام عبدالله تعلم يتابع يا اخواني لعندرة غمائية في ايش سيرة نمو أيوة. على السبيل ايه؟ على السبيل الاختصار والانجاز مجلد أظن نصف هذا كبير نصف مجلل بس المختصر ومفيد ونافع تحفظه فتعرف التواريد تعرف الزواج والتفاصيل بس على وجه الجنسي لماذا؟ السنكرافيك لا يستريد منه لا يضيعه يكون ملين من السيرة اللي هو كلها المجلل مختصر صريح عبارة عن عناصر والنقاة عبارة عن عناصر والنقاة اسم الدولارين خلاصه البائيه خلاصه البائيه ها تنظيم صح اللي هو الخلاصه البائيه يقول هنا يوم الخلد جعل يسبك الفارس فقال يا رسول الله والله ما كدت عنده اصلي العصر حتى كادت ان تغرب الشمس اصبح مع حفص الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله ان صليت فنزلنا الى بطحان فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضانا وصلى رسول الله الله عليه وسلم العصر بعد ما الشمس ثم صلى بعدان بعد المغرب فقال حدثنا هو هذا وجوب الكرخين في قضاء الفوائل طيب ثم صلى بعدها المغرب قالوا حدثنا أبو بكر أبي الشيخ وإسحاق ابن إبراهيم. قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن عليك المبارك العيش عن يحاق ابن أبي كثير في هذا الإسنان في قال باب فضل صلاطه الصبح والعصر والمحافظة عليهم قال حتى تناح ابن يحيى من هو من أبو زكريا قال غرأت على مالك عن أبي الزناد عن الآرض عن أبي وليرة عنا رسول الله شوف هذا القيل فيه من أصاح الأسنين ذكروا في أصاح الأسنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار سبحان الله انت معك اثنين عن يمين وعن شباب اثنين بالنهار واثنين بالجليل يتعاقبون فيكم ملائكة قراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ومعك حفظا يحفظونك من امامك ومن نعم لو يحفظونه من امر الله يعني بيامر الله معنى يحفظونه من امر ومن شمال او من امامك ومن, ومن, ومن خلف واليمين والشمال بيجيب الحسنات بالنهار وثنين بالليل على مع كل واحد تعاقبون بكم ملائكة بالليل والنهار وملائكة بالنهار ويجتمعون بصلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرضوا الذين إذاتوا فيه فيسألهم رؤونهم وهو أعلم بهم كيف تركهم عبادهم فأقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون طربة حضر على هذه الصلوات ولم يتهاون فيها فإن هذه شهادة الملائكة لهم قال حددنا محمد حمد بن رافع ليس أبري قال حددنا عبد الرزاق الصمعان قال حددنا معه راشد. أبو راشد أو عرور عن أماد من عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال والملائكة تعطى هنا فيكم بمثل في حديث أبي الزناد قال بينا شيء طالما بسم الله والتسبيح فايستطاعكم الا ان تلهوا عن صلاه الظهر طلوع الشمس وقبلها وغروبها يعني العصر والفجر والمغرب الذي اذبح بحمد ربي عن قمره الله الشمس وقبله وغروبه قال حدثنا ابو نبيشه قال حدثنا عبد الله بن نمير واحتسام فوقع في هذا المسند وقال امل انكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر وحديث الرؤيا أحاديث من دواد فد بمئة معتزمة وغير من الجميع والمعطلة والخوارج والبوافر لكن هذا الله عز وجل أهل السنة إلى الإيمان بها والتصديق والقول والمقتضى ومعنى فنسأل الله توفيق لهذا الخير وقال ثم وقرأ ولم يقل جميع قال وحددنا وببلغ نبي سنة أبو قريب أسحاق أبن أبن الله جميعا عن وفيعا عن عطاءه ابو طريف حدثنا ابن أبي خالد ومسعد صار ابن كذا اول بختري كل المختار سمعوه ابي ماكر بن عماره ابن ربيعه عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب النار احد من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر وقال له رجل من اهل البصره امك سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم قال الرجل وأنا أشهد أني سمعتم من رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعتم أبنائي هو عمر الله قال وحددنا أبن إبراهيم دوراق قال حددنا يا أبن أبي مكين قال حددنا شيبان عن عبد الملك من عمي عن ابن عمارة وابن رؤيمة عن أبيه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلجي الناره وتصلى قبل طبوع السمسل وفقره مبيه وعنده رجل نهلي الوصر فقال آم سمعت هذا من النبي عليه السلام قال انا اشهد بي عليك قالوا انا اشهد وقد سمعت النبي عليه السلام يقوله بالمكان الذي سمعته منه قالوا حددنا حدامكم لخالف الأسمي قالوا حددنا يشام في يحيا قال حددنا همامكم في يحيا وهو العودي قال حددنا ابو جام براخر نصر بن عمران طبعي عن ابي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صر الوغنين دخل الهن يعني العصر والفجر قال عددنا الكابي عمه العدن نزيل وقت قال عددنا بشرف للسري قال وعددنا ابن خلاش قال عددنا عمه من عصر قال جميع عددنا همان بهذا الإسناد نسب أبا بكر فقال ابن أبي مفسر أين الأخ الذي أعطاني ورقة أسئلة هذه بعد العصر؟ أين الأخ؟ روان روان تعلمه؟ وكانت فيها كواعد أطار له الأسئلة إن شاء الله بسم الله المطلوب الله الرحمن السلام عليكم السلام عليكم السلام وبركاته